وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم،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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرجياتهم.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 You إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءَ وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرس يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذرني أقت الموسى وقال فرعون ذرني أقت الموسى ربه إني أخاف أن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 وين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تبام وقال الذين امنوا يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا رشدا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع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 من عمى لسيئة فلا يجذى إلا مثلها ومن عمى لصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ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 ذا العذاب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء اولئك الذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم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 لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا صرور سلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين.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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو فأن لا تُفكون كذلك يؤف كل الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أبناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخول أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 وما كان لرسولٍ أي يأتي بأية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Allah الذي جعل لكم الأعما لتركبو منها لتركبو منها ومنها تأكلون